ان الله مع الذين تقوى ن اللهم ونستعينه ونستهديه ونرود ا و ج م ن أرسلنا ومن ع ي ه بالله د ي فلا مضل له ومن ََ يكبر ُ فلا ََ ع َ ا د ي له َُ و َ أ َ ش ْ ه َ د ُ أ َ ن لا اله َ الا َّ الله َُّ وحده ََُْ لا َ شريك ََِ له َُ و َ أ َ ش ْ ه َ د ُ أ َ ن نبينا َََِّ محمدا ُ عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها ُ و ج ه ا وبث منهما رجالا ك ث ي ر ُ ونساء واتقوا الله ا ا ء ل و َ به ا ل َ ر ح ا م ان الله كان عليكم ر ق يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويعطي لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد فيما اصدق الحديث كتاب الله تعالى, تعالى وقيرونا او لا ن ب ي َ ا محمد صلى الله عليه وسلم والشر يريد م ح َ ث ا ت ه ا وكل محدثه في دين الله بلا وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أ م ا بعد إ خ و ة ا ل إ س ل ا م المجتمع يعاني من ح ا ل ة م ت أ خ ر ة من ضعف ا ل إ ي م ا ن و ت ا خ ر الاوضاع وطغيان ا ل م ا د ة التي استولت على ا ل ر ق و ل وسيطرت على الاهتمامات فلا ت ك م ا ل حديثا الا في البيع والشراء و ا ل أ س و ا ق و ا ل ت ج ا ر ة والربح و ا ل خ س ا ر ة و ا ل س ي ا س ة و ا ل ر ي ا ض ة انتهامات طغت عن ا ل ر ق و ل والارض فغابت تنسيه النفوس وضرب ا ل إ ي م ا ن وانتشرت ا ل غ ف ل ة عن ا ل آ خ ر ة حتى عند من آ م ن بها من آ م ن ب ل ق ا ل ه ا ن ط ب ق عليه قوله تعالى إ ن ه م يرونه بعيدا ونراه ق ر ي ب ا لذا حديثنا اليوم عن تزكيه ا ل م ف و س و ت ه ذ ي ب الاوراق ل ت س ب و و ت س ب و وترجع إ ل ى رايتها التي من اجلها خلقت تزكيه النفوس هي غرض الشريعه و خ ل ا ص ة الاسلام وثمره الدين أ ع ل ن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في ايام ب ي ت ت ه ا ل أ و ل ى إ ن م ا بعثت ل ي ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق ما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ل ا ل ي ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق التي كانت أ ن تغيب عن مجتمعاتنا وكانت أ ن تمحى وتندهر إ ل ا عند من رحم الله تسجد النفوس إ ح د ى و ظ ا ئ ب المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إ ض ب ع ف فيهم رسولا من أ و ف س ه م يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم يزكيهم ن ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن ك ا ر ه م القول في ضلال مبين التزكيه هي ع م ا ن الفلاح و ا ل س ع ا د ة و ب و ا ل ا ل ج ن ة من زكى نفسه ت أ ه ل ليكون بدار ا ل ج ن ة ومن ترك ه ا على قبائسها وجناعتها وخشتها كان محروما من دخول ا ل ج ن ة ممنوعا من السعاده من حفظ جهنم عياذا بالله حكم الله جل وعلا بذلك فقال قد أ ف ل ح من ذ ك ا ه ا وقد قام من دساها و ن ف س ه وما سواها ف ا ل ه ب ه ا بذورها وتقواها قد أ ف ل ح من ذ ك ا ه ا أ ي هذه ا ل ن س ل من ذ ك ا ه ا كان من المفلحين أي من السعداء ا اي من أ ه ل ا ل ج ن ة وقد خاب وخسر وتجنم من د ش ت ا ه ا أ ي من عودها على الخباره وحشرها و د ف ت ه ا في الخشارش والدنايا وابتعد عنها عن صفات ا ل م ر و ء ة والكرم و ا ل ش ه ا د ة والعفه فقد أ ف ل ح من ت ك ا ه ا وقد خاب من د ش ت ا ه ا لماذا يزكي الانسان نفسه لانها م ل ي ئ ة ب ا ل آ ف ا ت و م ش ح و ل ة بالامن و م ح ا ط ة ب ا ل أ س ق ا م والخسايس والدنايا هكذا حكم الله جل وعلا عليها فقال إ ن النفس ل ا م ا ر ة بالسوء أ ي ت سيره ا ل أ م ر بالسوء أ م ا ر ة ص ي غ ة للمباره اي ف ع ا ل ة ك ث ي ر ة الامر بالسوء لا تتوانى في التاب وقائدها بالسوء والفحشاء والمنكر هذه ق ب ي ع ت ه ا و ه ذ ا خلقها الله وقال عنها انها اماره بالسوء فالنفس البشريه فيها من الصفات والطبائع ما اذا لم يجد التزكيه والتهذيب التحق شائقه بعالم الدراهم ونزل الى مستوى الدواب والانعام فالنفس ا ل ب ش ر ي ة قال عنها علماء النفس ان فيها مهاره الخنزير و ذ ل ة الحمار وبطر ا ل س ع ل ب وكبر الاسد و ع ز ة الطاووس وفتق الفاره و ك ص ة الفراش و د ن ا ئ ل الخنزير وعبث الكرد ي وجمع ا ل و ه ل ة و خ ب ث ا ل ح ي ة وما ش ا ب ل ذلك من الدواب والحشرات والبهائم والضابط لقوله تعالى وما من داقق في ا ل أ ر ض ولا ط ا ر ي ط و ر بجناحيه إ ل ا أ م م امثالكم ما قررنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم ي خ ش ر و ن ف ا ل ب ث ر بين وصفات م ش ت ر ك ة في عالم ا ل ح ي و ا ن والجمادات والنباتات فالعاقل ا ل ل ذ ي ب ا ل ف ط ر لا ي ف ت ق ر على الناس ب ص ف ة من الصفات ي ش ا ر ك م م فيها نبات او جماد او حيوان فمن ا س ت ق ر ب ق و ة جسمه فليعلم أ ن السير والضر أ ق و ى منه ج س م ر ومن افتخر بحجمه ا ل أ س ق ا ل فليعلم أ ن الحمار أ ح م ل منه ل ل أ س ق ا ل ومن افتخر ب س ر ع ة ا ل ج ل فليعلم أ ن الكرب أ ش د منه جلد ومن افتخر بشجاعته وجرعته فليعلم أ ن ا ل أ س د والذئب أ ش ج ع و أ ج ر ى ومن ابتهر بحسن صوته فليعلم أ ن كثيرا من الطيور أ ن د ى منه صوتا و أ ج م ل منه ف س ا لكن من ابتهر بحسن خلقه وشرف ن م ت ه ورداره علمه ف ل ي س ت خ ر بذلك فهذه ص ف ة لا يشاركه فيها ن ب ا ئ ولا جماد ولا حيوان إ ن م ا يشاركه فيها ا ل م ل ا ئ ك ة و ث ر ا ن الناس فالعاقل يكترث بنفسه عن صفات الدواب و ا ل د ه ا ئ والانعاط وذلك لا يكون الا ب ا ل ت ف س ي ر و ا ل ت ه د ي ب وتغيير ا نفسه ف ا ل ن ب و س ثلاثه ادناها نفس ع م ا ر ة بالسوء إ ذ ا أ ه م ل ه ا وصاحبها نشات على ذلك لا تعرف الا السوء والفواحش والمنكرات ولا تعرف إ ل ا الدناوى والقسائدس والاراذل والرذائل من ا ل ا ل ا ب م ن الناس فهي ع م ا ر ة بالسوء لكنها ب ا ل م ج ا ه د ة و م ح ا ر ب ة الهوى واتباع أ س ب ا ب ا ل ت ر ب ي ة والتهديد تترقى إ ل ى نفس ا ل ل و ا م ة وتصبح ل و ا م ة بعد أ ن كانت أ م ا ر ة بالسوء تلوم ف ا ح ب ه ا على فعل المنكر بعد أ ن كانت هي التي تامر بالمنكر وتدعو إ ل ى الفحشاء وتشجع على ا ل خ س ا ش والبنايا ب ا ل ت ل ب ي والثلثية والتهديد فتحول إ ل ى ل و ا م ة تلوم صاحبها لماذا كذب ولماذا شهد زورا ولماذا أ ق د والديه ولماذا ش ر ب الخمر ولماذا زنى ولماذا ترك ا ل ص ل ا ة ولماذا ولماذا نفس ا ل ل و ا م ة ش ر ي ف ة أ ق س م الله جل و ع ل ى بها في كتابه فقال لا أ ق س م بيوم ا ل ق ي ا م ة ولا أ ق س م بالنفس ا ل ل و ا م ة واللام هنا ل ل ت أ ك ي د والمعنى لا ق اقسم م و ل بالنفس ا ل ل و ا م ة أ ق س م الله بها ل أ ن ه ا نفس شريفه ارتغت من د ر ج ة ا ل أ م ر ا ب ا ل س و ء ف أ ص ب ح ت ل و ا م ة لكنها تحتاج إ ل ى مزيد من ا ل ت ر ب ي ة وتحتاج إ ل ى مزيد من التهديف فيرتغي بها صاحبها إ ل ى أ ع ل ى درجات النفوس وهي ا ل ش ا ر د ة النفس ا ل م ط ر ئ ن ة وهي أ ع ل ى درجات النفوس لا يقرب اليها إ ل ا قليل من الناس أ ص ح ا ب ا ل ع ز ا م و ا ل ه م ن العاليه والمجاهد الشديده والقرابه الحاكمه للنفوس و ش ع و ا ت ه ا و أ ه و ا ء ه ا أصحاب النفوس ا ا هذه ل ل ع ينادون ة ي وينادى الله منهم وهو مغادر لهذه ا ل ح ي ا ة ومفاجر للكون ومودع للدنيا و ا ل أ ه ل و ا ل أ ح ب ا ب ينادى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فما ا ح ض النفوس الى علاجك وما ا ح ض ا ل أ ر و ا ح الى م ت ا ب ع ة وما ا ح ض العقول ة الى تهذيب وتنويض اذا غابت التزكي على المجتمعات كان المجتمع غ ا ب ة القوي فيها يختلف الضعيفه لا أ خ ل ا ق فيها ولا أ م ا ن ه ولا ح ي ا ة ولا م ر ا ة ولا إ س ر ه ولا كرم ولا س ه ا م ة يختلط فيها الخسيس ب ا ل ش ر ي د والرفيع بالوضيع ولله بيروقع ا و ا ص ف و ا ن ت م ع البشر في ص و ر ة ش ع ر ي ة ر م ز ي ة يفهمها ا ل ن ب ي ب فقال مصور حاله الناس عندما ت ر ي ب التدبير وتسود أ خ ل ا ق ا ل ض و ا ب و ا ل أ ن ع ا م قال والذي يزور حديقه الحيواني ويرودي َََ ح ْ ت ِ ي لي ِ كوقف عيالي ويقول يا ابدي رايت مشاهدا تدعي الحنين هناك في ا ل ح ج ر ا ن إ اني رايت الذئب ة يظهر ُ بعثه في لعبه د ة مدهشه الاركان ورايت قردا فاسقا متمخصصا يضم ر الى انسانه ر جيراني و ر أ ي ت ديكا مضخما شبعا ولم يرو الفتاه لجاره الجوعان و ر أ ي ت صقرا راجلا وجناته مقطوله بالبوم والغربان و ر أ ي ت ثوبا كم يضم خواره شدو كشد البنادل البستاني و ر أ ي ت ضبا كم ا تسيب ضخامه ويضم قامته في غصن البال و ر أ ي ت ل م س ا خائرا متخابلا و ع ل ي م ه ب ق ي ا د ة الجرذان ي و ر أ ي ت للحرباء أ ل ف ع ب ا ء لتبذل ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ز م ا ن والتعرف المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد و ا ل إ ي م ا ن فصرخت أ ق ص ر يا بني ة ولا تجد و ص ف ا فتلك ح د ي ق ة ا ل إ ن س ا ن لا ل ذ ئ ب ارقى من دم ا ل إ ن س ا ن إ ن عاشوا بغير المنهج الرباني وحقا الذئب أ ر ق ى من ا ل إ ن س ا ن انعاش بغير المنهج الرباني فالله المستعان وعليه الثبان ولا حول ولا ق و ة إ ل ا منه الحمد لله على آ ل ا ئ ه والشكر له على نعمائه وحده لا شريك له في أ ر ض ه ولا في سمائه و ا ل ص ل ا ة والسلام على ق ا ت ل رسله و أ ن ب ي ا ئ ه وبعد التزكيه هي خ ل ا ص ة ا ل ش ر ي ع ة و ظ ي ف ة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثمره الدين ما جاء يستاجر الدين إ ل ا ليسمو بالنفوس ويرتغي بالارواح ويهاجر الضمائر ويطهر السرائر فطيب السبيل للتزكيه من اراد ان يزكي يدفعه فعليه امر ب ا ل ج د ي ة و ا ل ع ز ي م ة ا ل م ا ل ي ة فالنفس ه م س ت ع ص ي ة النفس ع ن ي د ة معاينه لصاحبها لا يتمكن منها الا ب من م خ ا ل ف ة الهوى ومجاهده مع الليالي و ا ل أ ي ا م والشهور والسنين حتى تستقيم على ا ل ص ر ا ت المستقيم كما قال القائل النفس ك ا ل ص ف ل ي ان تهمله شب على خد ا ل ر ب ا لكن ان ت ف م ن ه ي و فطنه فخالف هواها و ح ا ج ر ان توليه إ ن الهوى ما تولى يصطي او يصمي ورائها وهي ف ل ا ع م ا ل س ا ئ م ة و إ ن هي ا س ت ح ل ت ا ل م ر أ ة فلا تتركها س م أي ترى ف ا ل م ر أ ة إ ذ ا احبت ا ل م ر أ ة واستمتعت و و ج د له ح ل ا و ة ف إ ن هي ا س ت ح ل ت ا ل م ر أ ة فلا تسمي كم حسنت ل ذ ة للمرء ق ا س ل ة من حيث لم ي د ر ي أ ن السم ا ل د س م ي فخالف النفس والشيطان و ع ط ه م ا و إ ن ه م ا محضات النصحى ف تتهم ولا تطع منهما خ ص م ا ولا ح ك م ا ف أ ن ت تعرف ق ي د الخصم و ا ل ح ك م أ و ل ئ ك ا ل م ج ا ه د ة ومعناها يخالف ا ل ه و ى و أ ن يحول ا ل إ ن س ا ن بين نفسه وبين عطاها و ب ي ن ما تشتهي هي ض ر ي ب ة التزكيه وهي ب غ ا ر ة الدخول إ ل ى ا ل ج ن ة مخالفه الهوى والحيلون دونها ودون مناها ومنعها من شهواتها قال الله عز وجل فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى منعها من هواها وحرمها من شهواتها القاسيه المثمومه المهلكه وخالف النفس وهواها فان الجنه هي الماوى واما من طرى واثر الحياه الدنيا ف إ ن ا ل ج ح ي م ه يمكن ا ل أ فأولى و ى خطوات ان ل ف س و ش هناك و ا ا ا ت ه ث سياره ويقولون ان ه ن ا ل ق د و ا ت الصالحة ا ل و ر ض ا ل خ ي ر ق و ا ل ن ف و س ا ل ن س ان ه ن ا ل آ خ ر ي ن و ا ر ي فانه يؤخر قدوتهم ن أ ه ل الخير كان قدوتهم ن أ ه ل الشر والفساد ا ل ه يؤخر قدوه واخلاه من ا ل أ خ ي ا ر كان قدوته و ا ص د ق ا ه من ا ل أ ش ق ي ا ء والفجار وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم م بمجارسه الاشرار فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا م ز ل و ا ا ل ج ل ي ل الصالح و ج ل ي ل السوء فحال المسك و الجليل ر ف ح الصالح اما ان يهديك, يهديك عطيه ومنحه واما ان تجد منه ريحا طيبه وناجح السير اما ان يسرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا كريهه خبيثه ممثله فاذا اردت ان تؤادي واذا اردت ان تغتنم ففتش عن الرجال ففتش عن أصحاب المرات الرجال الرجال أمورهم وتفقدي. فإذا من وما ا ل ر قول ل ل الرجال وتوصلن بجل لبابة والثقاء لأدين ر اخترر أردت أمورهم ج ا إذا نخاءهم فإذا وتفقد ضفرت فدمي طريق عز هذا النوع أ ص ح ا ب ا ل ل ب ا ب ة والفهم والنظر مع تقوى الله عز وجل و ا ل خ ش ي ة والورع وليكن أ ع ظ م اولئك قدوه المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول ا ل ب ش ر ي ة ورحمه ا ل ا ن س ا ن ي ة ونموذج البشر ابيعين ويجعله ا ل أ س و ة و ا ل ق د و ة لقد كان له في رسول الله أ س و ة حسنه لمن كان يرضي الله واليوم ا ل آ خ ر فقد كان صلى الله عليه وسلم كريما وكان حليما وكان و ف ي ق ا وكان شجاعا وكان حليا وكان بطلا وكان قدوه في كل جوانب ا ل ح ي ا ة ف ا و ل ه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ا ل أ ق ر ب ف ا ل أ ق ر ب م ن ك ا ن أ ق ر ب عزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنجعل منه ا ل ق د و ة والصديق و ا ل خ ل ة فالنبي عليه الصلاه والسلام كما جاء ف ا ل أ ث ر يخبر أ ن المرء على دين خليله فليوم أ ح د ثم ا ن م خ ا ل ا ل ل ه و ا ل ص د ا ء ا ل خ ي ر ة ا ل ر ق ه ا ل ص ا ل ح ة من أ ع ظ م ا ل غ ن ي م ة في هذا الظلم ك م ا ق د ت ا ل ا م ر ؤ و ل ي ه لن تكون م س ؤ و ل ه ع ن ه ل و ن س ؤ و ل ا ه لن ك و ن م س ا و ل ي ه لن تكون م ا ؤ و ل ي ه لن تكون مسؤوليه لن تكون م س و ل ه لن تكون م س ا و ل ا ه لن تكون م س ؤ و ل ي ل و م س ؤ ل ي ه لن و ن مسؤوليه لن تكون م س ل ي ه لن تكون مسؤوليه ل ك و ن م س ؤ و ي ن ت ق و ن م س ؤ و ل ا ل ص ت ك و مسؤوليه لن تكون ؤ ل ي ه لن ت و ن م س ؤ ل ي ه ل و ن م ج ا ل س ه ل مسؤوليه لن مسؤوليه لن ت ك و س ؤ و ل ي ه لن تكون م س ؤ ي م ة و ل ا ا س ت ه ز ا ء و ل ا ه ل ر ي ة ولا حديث عن ع ر ا ب الناس ولا القيل والقال وانما هو الذكر و ا ل ز ا ئ د ة إ م ا في م ص ل ح ة الدنيا أ م ا في نجاح ا ل آ خ ر ة و س ع ا د ة ا ل أ ب د ف ت ا و الخطوات لمن اراد التزكيه ان يبحث عن اهل الخير ليجعله قدوه له ويبتعد عن قدوه الشر وقدوه الفساد ثالثا ي م ب ي لكل ن ب ي ل وعاقل أ ن يبحث في أ ح د ا ث العقلاء فما وجده عند العقلاء م ح م و د ا فارد وقته و م ا وجده عند اجتهد ل ع ق ا مزمونا ا ان يقول أ ب ع د الناس عنه حتى يبتعد عن الروائل و س ف ا ك س ا ل ق م و ر ودلائل المتائل وحسائس الهمم رابعا من أ ر ا د ا ل ت ز ي ي ه ل ي س ت ف ي د من حسن ا ل أ ع د ا ء و ش ب ا ك ه ا ل أ ع د ا ء فربما قال العلو ك ل م ة حق أ ر ا د بها قائل فالعدو قد ي و ز ر السيئات ويكتب العيوب يبتل الشمات و ا ل ق ب ي ح ة لكن العاقل يدلو الاساءه ا ل م ر ا ة فليحول على ر ف ي ن إن ك ا ن ت ي ع ي ا ل م ذ ل ة وهذا العيب كان على الناس عنه و إ ن لم ي ك و ف ي ه ل م يضره كلام الناس ش ي ئ ا ولهذا قال القائل من خ ف ى بشكر ا ل ص د ي ق ة ف إ ن ن ي اخص ا بشكري الجزيل الاعداء عدوا علي معايبي فحذرتها ونفلت عن ا ق ل ا م ي الاقذاء ولربما ا ت ف ع الفتى بعدوه كالسم احوال يكون دواء خالصا من ا ر ا ب التزكيه فليستجد في ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله رب العالمين على هذه النفوذ ا ل أ م ا ر بالسوء ا ل ع ر ي د ة الرائده بالشهوات المستمتع ة ا ل أ ه و ا ء ا ل م ت م ر د ة على أ ص ح ا ب ه ا ليتوجه إ ل ى ربه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ي د ع و و ي س أ ل ربه عز وجل تزكيه النفوس و ت ه ذ ي ب ه ا فكان من د ع ا ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم ا ج ن س في تقواها وزكها أ ن ت خير وزكاها أ ن ت وليها مولاها إ ذ ا كانت النفوس ز ك ي ة ف إ ن المجتمع تكون فيه على ا ل خ ي ر والنفع للبلاد والعباد فما هي خطاب أ ص ع ب النفوس ا ل ز ك ي ة وصفهم علي رضي الله عنه فقال أ ص ع ب النفوس ا ل ز ك ي ة في الدنيا هم المتقون م ن ب س ه م الاغتصاب ومنطقهم الصواب وغشهم ا ل ت و ا ب ع رفوا ابصارهم عما حرم الله عليهم وضعفوا اسماءهم على العلم النافع لهم ولولا الاجل الذي كتب لهم لن تستقر ارواءهم في اجسادهم طرفه عين شوقا إ ل ى التوافق وخوفا من العقابه فهم الجنه كمن قد راها فهم فيها منعمون من شده عنادها وهم النار كمن قد راها فهم فيها معذرون قلوبهم محزونه وشرورهم مامونه أ ج س ا م ه م ن خ ي ف ة وحاجاتهم خ ف ي ف ة و أ و ف س ه م ع ز ي ف ة صبروا ايام ق ل ي ل ة أ ع ق ب ت ه م ر ا ح ة ط و ي ل ة ت ج ا ر ة م ر ب ح ة ي س ت ر ه ا لهم ربهم أ ر ا د ت ه م الدنيا فلم يريدوها وعشرتهم ففروا أ و ف س ه م منها أ م ا النمل ف ط ا ف ي ن اردامهم تالين ل ا ج ز ا ر ا ل ق ر آ ن يرسلونه ت س ي ل ا ي ح ز ل و ن به أ و ف س ه م ويستثيرون به دواء ادوائهم ف إ ذ ا م ر و ا ب ا ي ة فيها تشويق رسلوا إ ل ي ه ا قمعا وتطلعت نفوسهم إ ل ي ه ا شوقا وظنوا أ ن ه ا م ص ب ع م ي ن ه م و إ ذ ا م ر و ا ب ا ي ة فيها تخويط ا ر ل و ا إ ل ي ه ا مجامع قلوبهم وظنوا أ ن ز ئ ي ل جهنم وشهيقها في أ ص و ل ا ج ا ئ ه م و أ م ا النهار فظلماء علماء أ ب ر ا ر التيار ويقول قد براهم ا ل و ا بغي ل ي ن يقول ان ه م ر ا ى و القليل ا من مرضى و ولكن ل ق و ل ان ر هذا ي هو العالم هو ي س ت عدم وينام في يقين ويسر في الم ويل من في ع ل م وتجول في فاقه و ص ب ر في ش د ة إ ذ ا شفي احدهم خاف مما يقال فقال اللهم اجعلني خيرا مما ي ق و ل و ن واغفر لي ما لا يعلمون ولا تعاقبني بما يقولون او ق ن س ه م منه م في تعب والناس منه م في ر ا ح ة جعل الله اياكم منهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت و ب ا ر ن ا فيما اعطيت و ط ي ن ا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل ّ من واليك ولا يعز ّ من عادي تباركت ربنا وتعالي لن ترى و سوءك ونتوب اليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك او ن ا ل ي ق ي ن ما تحول به علينا وصايب الدنيا م س ج ن ا ل ل ه م باسماعنا و ا ط ا ل ن ا وقوتنا ما احييتنا و ج ع ل ثارنا على من ظلمنا و ن ص ر ن ا على من ع ا د ن ا ولا ت ع ل مصيبتنا في ديننا و ل ا ج ع ل ا ل دنيا أ ك ب ر ه ا م ن ا ولعلي د ن ا ولعلي د ن ا ولعلي د ن ا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ح ل ع ل ي دنيا ل ع ل ي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي ن ي ا ولعلي دنيا ولعلي ن ي ا ولعلي دنيا ولعلي د ن ا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دنيا ولعلي دن على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ق و م و ا ل ى ص ل ا ت ك م و ر ح م ك م الله